يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ورباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبضيع بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعتهم ولا يستخدمون. يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 فأذنوا أذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعن الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينفرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا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 مستوى على العرش يغش الليلا نهارا قلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله الله رب العالمين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 وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَاسِطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأجيناه والذين معه برحمه من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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عثوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتاه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 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتهم من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهن نائمون فأمن أهل القراءة يأتيهم بأسنا ضحوا وهم يلعبون فأمنوا الله فأمنوا مكر الله فأمنوا مكر, مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَلَمْ نَشَأْ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَ آلِهَتَكَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبغوا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَا نُغْسِلَنَّ بَعْكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا ضَافِلِينَ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 ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم اله قال اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين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 وَأَعْدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَنَهَا بِعَشْرِ مَنْ فَتَمَ مِيْقَاطُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا رُو نَخْلُ فَنِيْ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولما جاء موسى لبيقتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوُوا وَخَرَمُوا سَأَصْعِقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوْلِى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ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 فخذها بقوتي وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق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 والذين كذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حنيهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 وَظَلَّ الْمَاءُ عَلَيْهِمْ الْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ هذه هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خطيئاتكم.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 قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجين الذين ينهون عن السوء انجين الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٍ خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَأَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيْسُومُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم وقطعناهم في الأرض أم في الأرض أم ما؟ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ الَّذِي آتَيْنَاهُ أَيَاتٍ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه مَا ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ النَّصْرَ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تبرعوا وخيفة دون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدوى والآصال ولا تكم من الغافلين